ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لك فضلنا أنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جناتنا ولو أنهم أقاموا السورات والإنجيل وما أنزل إليهم لربهم لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرضهم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 الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تكيم الثورة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا وليجيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين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 وارسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون